شَأَنًا مِنْ بَعْدِ قَرْنٍ آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا هُوَ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 خَافَ إِنَّ صَيِّرَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ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 قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ ۖ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ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 انن لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 استطير الاولين وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو ترى عيد وقفوا لنار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا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 الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو تروا اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون خاسر الذين كذبوا بنقو الا حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم اناس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 بور عليك إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله نجمعهم على الهدى فلا تكنن من الجاهلين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 ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثانكم ما فرطنا في الكتاب من شيء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 قل اراييتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه غير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياهم تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء واتنسون ما تشركون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 لكن قسَت قلوبهم ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ادواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما واخذنا بورتة فاذا هم مبنسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ارائتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من الى غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون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 لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضًا بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَذَرُوا لِلَّهِ وَلَا يَعْبُدُونَهُ ۗ انَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالشَّاكِرِينَ وإذا جاء أكل الذئب السلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمه انه من عمل منكم سوءا ان بجهاله ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم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 مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ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 عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هم ويعلم ما في البر والبحر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 ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَانْقَاعِبَادُهُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثم نرد الى الله مولاهم الحق انا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا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 وتيكم او من تحت ارجلكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات عنهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق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 وَإِنَّ يَمْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابٍ مِنْ شَيْءٍ وَمَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ உன் <laughs>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 الذين نؤبشهم بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله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 وَأَنِ اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ طوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ اكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس باسطه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَقَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّ قَلْمُ قَالَ أَتُحَا يُشْرِكُونَ بِإِلَٰهِ نبيٍّ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَإِنَّ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ ما لم ينزل به عليكم سلطان فااي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانا بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا ايها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلنا هدينا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 وَمُوسَىٰ وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَيُونُسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَا مِنْهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ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 إِنَّهُ مُلْكُ التَّابَ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ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 ثُمَّ دَرُوهُمْ فِي خَلْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ النَّبِيِّ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّةَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 وان ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه والملائكه تبسط ايدين اخرجوا انفسكم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 وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِن اللَّهُ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ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 فأخرجنا دين نبات كل شيء فأخرجنا من خضرا فأخرجنا من خضرا نخرج منه حبًا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات وجنات من أعناب زَيْتُونٌ وَالرُّمَّانُ مُشْتَبِئًا وَغَيْرُ مُتَشَابِ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ وخلق له بنينا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بدع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 صائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ومبينه لقوم يعلمون اتبع ما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 يُسَبُّ النَّادِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّا يُؤْمِنَنَّ بِهَا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّا يُؤْمِنَنَّ بِهَا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 وهكذا جعلنا كل نبي العدو شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يحب بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون وَلْتَصْرِخُوا إِلَيْهِ أَفئِدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ ۗ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا أَحَلَّ ۗ وَعَلَيْكُمَا إِثْمُ مَا اقْتَمْتُمَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وَاذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تأكنوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور مشيب في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون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 ايذ يجعل رساله سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يفعلون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم نقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسنا وسئم ان انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلمه واهلها غافلون ولكل درجه من ما عملوا وما ربك بغافل عن رَبُّكَ الْعَلِيُّ جَزَاءُ رَحْمَتِهِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ وَنَمَنْ مَن تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَّا دِرْعًا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا فَقَالُوا هَذَا لِل بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائٍ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِ وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوا وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يشكون وقالوا هذه في حجر لا يطعنها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّمُذَكَّرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَمَا لَهُ مِن شَرِكَا يَجْزِيهِمْ وَصْفًا إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 شات وغير معروفات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمار اذا مَرَواَاتُوا حَقَّهُ يَرْمحُ حَصَادِي وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُونَةٌ وَفَرشًا كُونُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل ان ذكرين حرام ام ان سينين اما اشتملت عليه ارحام ان سينين نبهوني بعلم ان كنتم صادقين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 كُونَ مَيْتَةا او دَمًا مَسْفُوحًا او لَحْمَ خِنْسير او لَحْمَ خِنْسير فإنه رجس او فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورها او الحوايا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 وَمَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيْكُمْ أَن لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ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 أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن تِنغافِلين او تقولون لو ان امسل علينا الكتاب لكنا اهدا منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحما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 الضيرون ان الذين ترقوا دينهم وكانوا شعن الناس منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئ بما كانوا يفعلون من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 وَاَن تَكْسِبُوا كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ